يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعم ان يضاعف واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ونغم أجر العاملين قد خلت من قبركم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبين هذا بيان للناس وهدى موعظة للمتقين ولا تهلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وليمحي الله الذين آمنوا ويمحى الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة أم ما يعلم الله الذين جاهدوا يعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه أن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 ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا ربنا أُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا وَإِسْرَافَنَا فِي على وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بد الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.